اللي اعجبك الراس صح بالبيات اللي اعجبك دا, دا كله باركة منك يا عم ربنا كريم <تصفيق> <تصفيق> يعني احمق سيد عمار وحنائي كمان اي مقام <تصفيق> يا عم اللي بجود بيه يا عم يا يا ليلي يا ليلي يا, يا ليلي يا, يا شفوة طب انا حملك انا لا ايه لا <تصفيق> لا, لا. قال <تصفيق> البلح للنخل انا ثامني ويايا شوف الحوار قال البلح للنخل انا الثمانيه وياي النخل قال له دنا دنا دنا اللي شايلك في علوه وطلت الاثنين واشتمك في حكاية ام النوايا وقالت انا اللي اكسبتكم دلول النوايا مكان تبقى نخلا لا لا لا لا وطبعا هي طبعا وطبعا